رجل يقول كنت أطوف في الشوط الرابع من طواف للعمرة وانتقض وضوئي ولم أذهب للوضوء وأكملت الطواف فهل طوافي صحيح؟ موالاة السعي بين الأشواط في الطواف شرط لصحته عند مالك وأحمد فإذا كان هناك فاصل يسير بغير عذر فلا يضر وإن كان الفاصل كبيرا فإن كان بعذر فلا يضر أما إن كان بغير عذر بطل الطواف أما الموالاة عند الحنفية والشافعية فهي سنة فلو كان هناك فاصل طويل بغير عذر لا يبطل الطواف ويبني على ما فات ويدل عليه ما رواه سعيد بن منصور رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة ثم جلس يستريح وغلام له يروح عليه فقام فبنى على ما مضى من طوافه وإذا كان من شروط صحة الطواف الطهارة فلو أحدث في أثناء الطواف خرج وتوضأ ثم يدخل إلى المطاف ويبني على ما فات ليكمل الطواف ولا يجب عليه الاستئناف وإن طال الفصل وهذا ما رآه الشافعية والحنفية ومما يؤكد أن الفصل بين أشواط الطواف لا يضر أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه وعطاء ابن أبي رباح كان يقول. فالرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر صلاة الجنازة قال يخرج ليصلي عليها ثم يرجع فيقضي ما بقي من طوافه هناك نقطة هامة وهي أن الحنفية يرون أن الطهارة من الحدث ليست شرطا لصحة الطواف وإنما هي واجب يجبر بدم لو طاف محدثا ولو كان جنبا أو حائضا صح الطواف ووجب دم وهو بدنه وعليه الاعاده ما دام بمكة وقال بعض أصحاب أبي حنيفة الطهارة سنة والصحيح أنها شرط لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت أما الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن فهي سنة عندهم أيضا ويصح الطواف مع النجاسة ولا حاجة إلى ذبح شاة فالإجابة على ما جاء في السؤال إن أخذنا برأي أبي حليفة أو بعض أصحابه فالطواف صحيح وإن أخذنا بالرأي الآخر يخرج هذا الإنسان ويتوضأ ثم بعد ذلك يعود ليكمل الطواف والله أعلم